والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا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 وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعضاً من النبيين على بعض وأتينا داود سبحا قل ادعوا الذين نزعتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أَلا إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ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 بَلَمُ م نَجكُ إلىبَرِْ عَرٌَ وَكَانَإِن سَانكَفُوراء أَفَ مِتُم أَنْ يَفْسِفَ بِكُمْ جَانبَ الْبَرِْ أَوْ يُرسلَ عَلَْيكُم حاصِبَ ثَُّ لا تَجدُ لَكُ وَكِيلَ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 فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا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 وَإِن كَادُ لاَا يْتَف الُّونكَ مِن الْ الأْرض يُخْرِجوكَ منِنْهَا وَإذ لا يَمَثُونَ خلِلَافَكَ إِللاا قَللَ سَُّةَ مَنْ قَدأَْسَلناَا قَبِلَكَ مِروسُ لِنَا وَلَا تَجد لسنتنا تحويلا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 يَجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلِ لِي مِنَ الذُّنك سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شفاء ورحمة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 124. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 125. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبا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 أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا شَرًا رَسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن طَغَوْا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن فَخَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جديدا.